عرضة لنقص وخلل بسبب رذائل يجب عليه الترفع عنها فكمال المرء المسلم يكمن في استيفاء أكبر قدر من الفضائل ونقصه يبرز جليا في التياته برذيلة من الرذائل ثم إن الفضائل المحمودة ما هي إلا سجايا للنفس المؤمنة من مقتضاها التأليف والتآلف بين المتصفين بها على حد سواء فالعفيفان من الناس مثلا يعرفان حدود العفة فيقفان عندها ولا يتزاحمان على مشتهى من المشتهيات لأن من خلق كل منهما التجافي عن الشهوة وحب الذات وكذا الباحثان عن الحقيقة لا يتنازعان ولا يتشحنان <تصفيق> لأن غايتهما واحدة وهي الحق فالحق ضاله المؤمن متى وجدها أخذ بها وسجية الباحثين عن الحقيقة هي بذل الوسع في الوصول إلى الحق فلا يوجد حينئذ موضوع للنزاع عند معاطاة الوسائل المؤدية إلى الحقيقة التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم وقولوا مثل ذلكم عباد الله في جميع ما عد من الفضائل في شريعتنا الغراء حيث نجد أن من لوازم كل فضيلة من الفضائل التآلف بين المتصفين بها من حيث الأثر الناشئ عنها ولا غرو حين نجد الفضيلة اذا توافرت في شخصين مالت نفساهما الى الاتحاد والالتئام في الاعمال والمقاصد ودامت الوحده بينهما بمقدار بمقدار تمكن تلك الفضائل فيهما وعلى هذا النحو وعلى هذا النحو ينتقل الامر من الافراد الى الاسر المكونه من الافراد ثم الى المجتمع المكون من الاسر ثم إلى الأمة المكونة من المجتمعات ثم إلى الأمة المكونة من المجتمعات فمناط الوحدة بين هؤلاء جميعا هي القيمة المعنوية للفضائل الراسخة فيهم حتى يرى الجمهور من الناس كواحد منهم يتحرك بإرادة واحدة ويطلب غاية واحدة وهي الصراط المستقيم الذي اوصى الله به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون وإذا ما كانت الغاية واحدة فإن مجموع الفضائل يعد هو العدل في جميع الأعمال فلا يمكن أن يتجاوز أحد من الجمهور في عمله ما يمس به حقا للآخر الذي يشترك معه في الوسئلة الموصلة إلى الغاية وهي الحق عند كل إذا علم ذلكم عباد الله فإن الفضائل في بعض معايير الحضاره الوافدة كغيرها من القيم الأخلاقية التي تحددها النسبية مع القابلية لأن توزن بميزانين أو تكال بمكيالين عند من ابتغى غير الإسلام ديناً أما الفضائل في الإسلام فهي قيمة مطلقة لا مجال للنسبية فيها فالقبيح قبيح والحسن حسن وهناك فضائل مشتركة يستوي في التكليف بها جميع أحد المسلمين وهناك فضائل تختص بكل واحد وفق مهنته وصنعته وفنه فقد يطلب شيء من الطبيب ويعد من الفضائل ولا يطلب مثل هذا الطلب من النجار وقد يطلب من العالم ولا يطلب من الوراق وقد يطلب من الحاكم وقد يطلب من الحاكم ولا يطلب من السوقة غير أن المصب الأخير يكون في القيمة المطلقة للفضائل التي تؤلف بين أفراد المجتمع في منظومة واحدة يعمها اسم واحد والأفراد في هذه المنظومة كأعضاء تختلف في وظائفها وأشكالها وكل يؤدي عمله لبقاء البنية الجامعة كما أودع الله في أعضاء أبداننا ما يقوم به كامل الجسد مع وقوف كل عضو عند حد وظيفته فلا يطلب من اليد أن تبصر ولا يطلب من العين أن تبطش ولا يطلب من الأذن أن تمشي ولا يطلب من الرجل أن تسمع مع أن الكل حي بحياة واحدة غير ان اليد بها البطش والعين بها الابصار والاذن بها السمع والرجل بها المشي واي اختلال يموج بهذه الوظائف فهو اصطفاف في مصاف الانعام بل هو اضل كما قال تعالى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقولوا مثل ذلكم عباد الله في وظائف المجتمع المتنوعه اذ لا يسوغ للطبيب ان ينصب نفسه مفتيا ولا يطلب منه ذلك ولا, ولا للمفتي ان يكون طبيبا ولا للصحفي أن يكون فقيها ولا يقبل منه ذلك فالحاكم للحكم والفقيه للفتوى والطبيب للطب والصحفي للصحافة وإلا فستختل المعايير وتنقلب الفضائل ولن يلام بعد ذلك من يأكل الملح ليدفع به العطش ولا من يشرب الماء ليدفع به الجوع ولا من يستنشق الغاز ليتنفس ان اي امه يكون الدافع فيها والرافع والحارث والزارع والعالم والحاكم انما هم بنوها وافرادها منها ماتها او من لهازمها وليس هو الاجنبي عنها ويكون ويكون لكل فرد منها ويكون كل فرد منها اخذا بحق الكل لا يسلك مقصدا يعكس مقصد الكل ولا غاية تميل به عن غاية الكل التي خلق الله العباد لأجلها فهي الأمة التي علت فيها الفضائل وسادت في أوساطها مكارم الأخلاق وما يكون في تلك الأمة من اختلاف في التنوع لا في التضاد فإنما هو من باب تنوع جلب المنافع واستكمال المصالح كالجداول التي تمد البحر لتستمد منه ولا يحقرن احد منا نفسه وسط هذا الكم الهائل من أفراد الأمة فالواحد منا وإن كان صغيرا فلا أقل من أن يكون لبنة أو حجرة صغيرة في هذا البنيان الكبير ربما كان بعض الهدم بسبب سقوطها فما علينا عباد الله إلا أن ننظر في حقائق الفضائل لنحكم بما ينشا عنها من الأثر على حاضر الأمة ومستقبلها فالعفة والسخاء والرحمة والتواضع والقناعة والدماثه وعلو الهمه والتعقل والتروي والحلم والإيثار والشجاعة في الحق مع الوفاء والصدق والأمانة وسلامة الصدر وغير ذلك من الفضائل ترى لو عمت هذه الصفات جل أفراد المجتمعات أيبقى بعد ذلكم للفرقه سبيل اما والله ان توافرها لا يحيي موات المجتمعات وينبت قفرها وينطر جدبها واي امه اولى بان تبلغ مثل هذا الكمال في السجايا غير الامه التي قال نبيها صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق رواه احمد والبخاري في الادب المفرد والحاصل عباد الله أن أصول الأخلاق أو التحلي بحليه الفضائل وتطويع القوى في المجتمعات على العمل باثارها إنما يكون بالدين ولن يكمل أثر الدين في النفوس ولن يكمل أثر الدين في نفوس الآخرين به والمنتمين إليه فيصيبوا به حظي الدنيا والآخرة إلا إذا قام حملة الدين ورؤساؤه وحفظته باداء ما اوكل الله إليهم من تبيين أوامره ونواهيه وتثبيتها في العقول والقلوب ودعوة الناس إليها وتهيئة السبل لهم للعمل به وتذكيرهم بأيام الله إنهم لو فعلوا ذلك لرأينا الأمة الإسلامية ناشطة من عقالها وليس للناس على الله حجة فلا بد من توجيه العناية إلى رتق الفتق قبل اتساعه وتدارك العلة قبل استحكامها وإلا فسيميل ميزان الاختيار مع الهوى فتعم الشهوه وتحكم الشبهه ويصير منطق الناس الدنيا اولا ثم الاخره والله جل وعلا قال في كتابه وابتغ فيما اتىك الله الدار الآخرة وابتغي فيما الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن في مقابل الفضائل التي ترتفع بالمجتمعات المسلمة رذائل تعرض للأنفس بكيفيات خبيثة من مقتضاها النفرة والتفريق بين النفوس التي غشيتها تلكم الرذائل كقله الحياء والبذاء والطيش والسفه والتعالي والجبن والدناء والاثره والحقد والحسد والخصومة والمراء والغدر والكذب والنفاق فما من نفسين تلتاثان بصفة من هذه الصفات إلا أغرت بينهما العداوة والبغضاء وذهبت بهما مذاهب الفرقاء حيث لا يبقى بعد ذلك أمل في الوفاق إما لأن, من طبع أو أحدهما إما لأن من طبع أحدهما أو كليهما مجاوزة الحدود في الاعتداء على الحقوق وإما السقوط إلى ما لا يمكن معه لواحد منهما أداء الواجب من الفضائل عليه لمن يشاركه من بني جنسه وملته فما ظنكم يا أجاركم الله بشخصين وقحين الدين خصمين جبانين بخيلين حاقدين حاسدين هل يمكن أن يجمعهما مقصد أو توحد بينهما فكرة كلا لأن هذه الرذائل إذا فشت في مجتمع ما قوضت بنيانه وبددته شذر مذر فاستطال الأمر برمته إلى جمهور أفراد المجتمعات وساعد المخذلون والمرجفون وبعض الإعلاميين اللاهثين وراء البلبلة في إذكاء مثل هذه السواقد. ومن تم تتقالفها المجتمعات في كل اتجاه حتى تصير سجية يتخلق بها الكثير من الناس فتستدعي مثل هذا الطبع الاجتماعي فيستدعي مثل هذا الطبع الاجتماعي أن تسطو على هذه الأمة قوة أجنبية عنها لتأخذها بالقهر وتصرفها في أعمال الحياة بالقصر تحت غطاء الحرية القاتم إن مثل هذه الرذائل إذا رسخت في نفوس أقوام صار بأسهم بينهم شديدا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يراهم كل رامق بعينه اعزه بعضهم على بعض أذلة للأجنبي عنهم يدعونهم للسيادة عليهم ويفتخرون بالانتماء إليهم حتى يبدلوا بهذه الرذائل جملة المفاهيم الرفيعة تجاه الفضائل فلا عجب إذا انقلبت المعايير حينئذ فرأوا كل حسن من أبناء ملتهم ومجتمعهم قبيحا وكل جليل حقيرا إذا نطق الأجنبي عنهم عدوا منطقة من جوامع الكلم ونفائس الحكم وإذا صدق الواحد منهم ربما عدوه من سقط, من سقط المتاع وقالوا بلسان حالهم أو مقالهم لا يمكن أن يكون بيننا عارف أو خبير يكثر ارتياب امثال هؤلاء في الصادقين المخلصين في خدمة دينهم ومجتمعاتهم وإن قامت على صدقهم البراهين هذه هي أسباب عثار المجتمعات المسلمة والعقبات القاعدة بكل سراط توعد وتصد عن رفعه الأمة والنهوض بها إلى سفينة النجاة الماخرة ألا فاتقوا الله رحمكم الله واعتصموا بحبل الله جميعا تفلحوا والتزموا بدينه تغلبوا